ذهب الرجال وحالدون مجالهم زمر من الأوباش والأنذار زعموا بأنهم على آثارهم ساروا ولكن سيرة البطال لبسوا الدلوق مرق تقصفوا وتقشفوا كتقشف في الاقطاب والابدان قطعوا طريق السالكين ووروا وخصوا للهدى بجاهله لو خال ده الرسلان اي نعم زي حالك كلنا بخير اا لو سمحت فيه فيه اخ رفع مقطع على الـ على اليوتيوب فيه تصوير ل ل صف كتابه اللي هو التعليقات على البربرهاري يعني نعم و, و يعني يدعي انك سرقت من كتاب الردادي في بيدعي ما يدعي سيديم هذا سيديم هذا جميل لكنك اخذت كلام من للردادي وحلت على المخطوط ولم تحل على الردادي صاحب الكتاب يعني لا لم يحل على المخطوط لان ما المقصود اصلا ايوه ما انت قلت وفي المخطوط كذا وقد قال في صفحة وقد قال كذا والكتاب الماخذ عليه كذا وكذا وهذا اصلا كلام الردادي سين طيب جزاك الله خير هذا من الطبع القديمه معزوه المصحف سَيِّنا، كيف جزاك الله خيراً هذا من طبع القادم أنا نعزوه بالصحيح طيب جزاك الله خيراً هذا من طبع القادم أنا نعزوه بالصحيح. فايز كيف يعني شنعت على الآخر محمود الخولي وقد قال نفس كلامك هذا. والله جزاك الله خيراً هو أنت بتنصح ولا بت ولا بتتحكمي. لا أنا بستفسر فقط أنا كلامي واضح إن مفيش أي سألك يعني. انا بقول لك انت تنصحني او انت تحكمني لا انا بستفسر منك فان هذا انصحك طيب هذي نصح جزاك الله وقريبا ان شاء الله بإذن الله في الطراقة انا هذي لم يكن نصد منها طباعة طيب هل يعني اذا قامت استنتيب والتهذيب فقط يعني ترتيب للكتب والتهذيب فقط اسمعني حتى لو تهذيب وترتيب هل يعني يتثنى لاحد ان يفعل مثل هذه الفعل من غير عزو الاشياء لصاحبها ثم انت قلت ساعزوها في في الطابعة المقبلة. طيب هذا كان نفس كلام الأخ محمود الخولي. فلما يعني شهرت به وشنعت به هذا التشنيع ويعني قد قال كل نفس كلامك. شوف انت مسألت قلت لك قلت لك قلت لك ما هو مش كلام الزاجل؟ نعم. انت مسألت لي قلت لك كلامه ولا مش كلامه؟ انت الان قلت كلامه. لكن في الكتاب لم تكن هذا. مين؟ مين؟ مين؟ الاخ محفوظ لما شوي ما انش كده. داعي تقول لا دا مش كلام كلام وده كلامي وده اعرف لا كل كذي. كأنك أنت محمود الشاعر مني. لا لا لا هذا الدعاء كأن تشي. هذا الدعاء كأن. وإلا فنحن طلبنا منك أن يجلس معك الأخ محمود الخولي. فأنت رفض. الشيخ أبو صلاحي ما أشيعه. أبوه كي يضع منا الأخيل مش أنا عزق مش عد ومش عد بشر موضع. ومش أنا عزق مش عد ومش عد بشر موضع. ومش أنا عزق مش عد يعني أنت لم تعزق اللي و. يعني مش عد يضرب يضرب بالغب عالشيخ. وهل هذا اسلوب طلبه العلم يعني وهل هذا اسلوب طلبه العلم يعني انت انت انت بتتاكد انت لا الو سبحان الله ما فيك الا بصيرا وكيف يخرج مما تورط فيه من السوءة الأخلاقية والركون إلى الذين ظلموا وهي سوأة أخلاقية بادية فاسترها يا رجل وإن لنقبل من كل مخالف مخالفته إلا السوأة الأخلاقية إلا أن يتردى فإذا تردى سقط لا نعتبره بعد له وجود له في الحياة لقد مات لا بل قد عدم لا بل إنه لم يوجد أصلا إلا السوءة الأخلاقية